والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللهَّهُ عَزيِيزًا حَكمَا إِا أَرْسَلناَا كَشااهِدَ وَمُبَششِرَ وَنَذيرَا لِلتُؤْمِنُوا بِاللههِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِرُهُ وَتَُِّرُوه وَتُوَِّرُوه وَتُسَبِّحُ بُكْرَةَ وأصيلا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 سيقول لك مِنَ من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم الين انقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك وزين ذلك في قلوبكم ان السوء وكنتم وظننتم ظننا السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا فانا اعتدنا للكافرين سيرا ولله ملك السماوات والارض يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ تَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قول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 ليس على الأحْم حَج وَلَا على الأأََجِ حَج وَلَا على المريطِ حَرج وَمي يطِيع اللههَا وَرسُهُ يُيدخِله جّ يدخِه جَّّات تجرينٍ تحتِهَا الأنهَا ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم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 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبدِيلًا وَهُوَ الذي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة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 وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وَأَهْلَهَا وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام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 رهُم رُكان سُجَّدَي يبَتَغونَ فضلَ يبَتَغونَ فضَضْلَ مِنَ اللهَِّ وَرضوان سمَاهُم في وجوههِم مِن أَثَرِ السّج ذَلِكَ مَثَلُهُم في التَّور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 وَأَعدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا